بسم الله عندما نسأله قوله عليه الصلاة والقول عائشة في الحديث كان الناس مهنة أنفسهم ما معنى مهنة أي خدم أنفسهم أحسنت حديث عائشة ما وجه الدلالة منه كان إذا راحوا إلى الجمعة راحوا فيأتيهم إلى آخر الحديث لفظة راحوا فإنها عند أكثر أهل اللغة بمعنى نعم تستعمل بعد الزوال فراحوا على أن ذلك بعد الزوال فهذا فيه دلال على أن الجمعة لزالت الشمس هذا هو الاستعمال الأكثر فيها وقد تستعمل بمعنى أول النهار فهي إما أن تكون من الألفاظ المشتركة أو استعماله بالمعنى الثاني مجاز والمجاز فيه خلاف اللغة الصحيح أنه لا وجود له ولا يعرفه السلف ولم يتكلموا به وما جاء عن بعض المتقدمين مجاز الآية إنما المقصد معنى الآية عندما نسأله حديث أنس وهو الحديث الأخير من أحاديث الباب قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة هل يعالد الحديث المتقدم فإن فيه كنا نبكر بالجمعة نعم أحسنت وإنما المقصود بذلك نقدم الجمعة على غير العادة المعلومة بخلاف ما جرت به عادتنا في صلاة الظهر في الحر فإننا نبكر بالظهر نعم نقدم لكن الجمعة أكثر نقدمها ونقدم ونؤخر القائلة وأما في الظهر نقدم الظهر نصلي بعد الزوان لكن نقدم القائلة عليها نقيل ونتغذى ثم بعد ذلك نصلي الظهر وأما يوم الجمعة نقيل ونتغدى بعد صلاة الجمعة نبكر بالجمعة فلا نقيل قبلها وإنما بعدها ولا نتغدى قبلها هذا معنى كنا نبكر بالجمعة وليس فيه دلالة لمن يقول أنهم كانوا يصلون قبل الزوال بدليل ونقيل بعد الجمعة فإن القيلول أخرت هنا خلاف العادة مع أن القيلونة عندهم تفعل قبل الصلاة قبل صلاة الظهر لكن يوم الجمعة يؤخرونها هذا معنى الحديث وعليه يحمى الحديث سهل بن سعد الذي استدل نبي الحنابلة قال رحمه الله باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة أي فماذا يصنع الشخص في الصلاة إذا اشتد الحر يوم الجمعة ولم يجزم المصنف كما يقول الحافظ بحكم الترجمة للاحتمال الواقع في قوله يعني الجمعة فهل نؤخر ونبرد كما نبرد في الظهر إذا اشتد الحر يوم الجمعة أم هل هذا الحكم خاص بالظهر فقط وأما الجمعة فلا إبراد فيها هذه مسألة خلافية والكلام يكون عليها اليوم إن شاء الله وعما الظهر فلا إشكال فيها أنه يبرد بها للأدلة التي وردت فيها أبردوا بالظهر حديث بالسعيد بهذا اللفظ أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم وهكذا الأحديث الأخرى فإن جاءت من الظهر وأما الجمعة فلم يأتي فيها نص. أبردوا بالجمعة وإنما جاء فيها العموم أبردوا بالصلاة والصلاة تشمل الظهر وتشمل الجمعة أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم مع استمرار العلة التي تدل على أن الإبراد يكون عند شدة الحر سوى كانت الصلاة جمعة أو كانت ظهرا فإذا هذا اللفظ هو أقوى ما يستدل به على الابراد بالجمعة أبردوا بالصلاة ثم ذكر العلة التي تشمل الظهر والجمعة فإن شدة الحرم فيه جهنم وذكر البخاري تحت هذا الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه أو ذكر حديثين أحدهم مرفوع لأنس والآخر معلق كما سيأتيه فالحاصل هذه المسألة من مسائل الخلاف بين علمائنا رحمه الله تعالى مسألة الإبراد بالجمعة هل يبرد بالجمعة أو لا يبرد بالجمعة فأكثر العلماء على أن الإبراد خاص بالظهر فقط فلا يبرد بالجمعة والشافعية لهم وجهان في الإبراد بالجمعة الوجه المشهور وهو المعتمد عندهم أنه لا يبرد بالجمعة وإنما الإبراد خاص بالظهر فقط أما الجمعة فلا يبرد بها والوجه الثاني أن الإبراد بالجمعة جائز لأن العلة مستمرة فيها وفي الظهر وهكذا عموم الدليل أبردوا بالصلاة فإنه يشمل الظهر ويشمل الجمعة والدليل على الشمول العلة فإن شدة الحر من فيح جهنم فهذه علة مستمرة في الظهر وفي الجمعة وهذا رجحه منهم العجري والإمام البخاري يميل إلى هذا القول أن الإبراد بالجمعة جائز قياساً على الظهر وأما اللفظة التي ذكرت ظاهرها عن أنس يعني الجمعة كما سيأتي فهذا محتمل أنه يكون من أنس أو من الراوي من التابع وليس من أنس من أنس رضي الله تعالى عنه لذلك البخاري لم يجزم في الترجمة إذا اشتد الحر يوم الجمعة فأبردوا لم يقل هذا لأن اللفظة التي سيأتي الكلام عليها لم يجزم فيها الراوية ولم يجزم بأنها من أنس فقد تكون من أنس وقد تكون من غيره رضي الله تعالى عنه قوله يعني الجمعة فلذلك لم يجزم وهذا أيضا قول أنس رضي الله تعالى عنه استدلالا بالقياس على الجمعة فإن أنس يرى الإبراد فأنه لابس بالإبراد بالجمعة واستدل كما يقول الحافظ بالقياس على الظهر بالقياس على صلاة الظهر فإن الظهر يبرد بها فإذا الجمعة التي هي بدل على قول أو التي هي في وقت فهو الظهر تعقد حكمها حكم ما تعقد في وقته فإذا اشتد الحر فما المانع من الإبراد بصلاة الجمعة كما أنه إذا اشتد الحر يبردون بالظهر وهذا لا خلاف عند الجمهور فيه أنه يبرد بالظهر إذا اشتد الحر فما المانع أن يبرد بالصلاة التي توقع في وقت الظهر وقد تقدم تبويب المخاري باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ومعلوم أنه إذا كانت جمعة عقد في وقت الظهر فوقت الظهر أدنى رسول الله بالإبراد من إبراد فيه إذا اشتد الحر وهذه الجمعة عقد في هذا الوقت فالما المانع من أن يبرد بها إذا اشتد الحرق الظهر هذا الذي يظهر والله علم أنه لا مانع من الإبراد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام أبردوا بالصلاة فإن الصلاة جنسنا يشمل الظهر ويشمل الجمعة كذلك داخل وهكذا أيضاً لسمرار التعليل فإن التعليل مستمر فإن شدة الحر من فيح جهنم مستمر في الظهر ومستمر أيضاً في الجمعة وهكذا القياس على الظهر فإن الجمعة كما تقدم معنا تعقد في وقت الظهر فإذا إذا اشتد الحر على الناس يحتاج للإبراد كما أنه إذا اشتد الحرف الظهر الناس يبردون وكذلك الجمعة يبرد فيها وهذا قول أنس رضي الله تعالى عنه وقول الإمام البخاري ووجه عند الشافعية وأكثر العلماء على أن الجمعة ليس لها حكم الظهر في الإبراد والمسرخ نافية كما ترى وأما بالنسبة لوقت الإبراد فقد سمعت أن وقت الإبراد عند الاشتداد لكن متى يكون الإبراد هذا الإبراد متى يكون اختلف أهل العلم فقيل يكون الإبراد إلى الثلث يبرد إذا جاء الثلث الأخير فإن يكون الإبراد وقيل إلى النصف يكون قبل دخول وقت العصر يعني بنصفه هكذا يمضي النصف الأول ثم إذا بقي النصف يكون الإبراد فيه وقيل إذا بقي الثلث يكون الإبراد فيه وقيل يبرد بالصلاة بحيث أنه إذا أذن المؤذن يصلون القبلية وصلاة الظهر ثم بعد ذلك البعدية ثم يأتي وقت العصر يصلون هذه الصلاة بالراحة مع أداء القبلية السنة القبلية والسنة البعدية فقالوا هذا وقت الإبراد بحيث يتسع لهذه الأشياء يكون وقت هناك يتسع لمثل هذا أداء ثم قبلية ثم صلاة الظهر ثم بعدية ثم يدخل وقت العصر والإمام العثمين رحمه الله يقدر الإبراد بنصف ساعة كما في الشرح الممتع يعني إذا بقي من وقت العصر من دخول وقت العصر نصف ساعة يبردون بالصلاة وهذا ظن هو معنى قولهم أنه يتسعن مثل هذه الأشياء أذن والصلاة قبلية سواء أربع أو ركعتين ثم صلاة الظهر ثم صلاة بعدية فيدخل وقت العصر هذا تقدير الإمام العثيمين رحمه الله تعالى أن الإبراد بنحو نصف ساعة إذا بقي على دخول وقت العصر نصف ساعة فيشرع الإبراد هنا أما أنه يحددونها بالساعة الواحدة هذا إحرار وليس بإبراد بل تشتد الحرارة في الساعة الواحدة أو في الساعة الثانية أو واحدة ونصف يأخرونها بعضهم إلى واحدة ونصف ويظن أنه أبرد ما أبرد تأبردا بل هذا كما يقول بعضهم إحرارة تشتد الحرارة في هذا الوقت وإنما الإبراد يكون آخر الوقت إما أن يكون بقي نصف الوقت أو بقي ثلثة الوقت أو بقي ما ذكر نحو نصف ساعة من وقت العصر فيتسع هذا الوقت نصف ساعة يتسع الأذان في الوقت وصلاة قبلية بعد الأذان وصلاة الظهر وصلاة بعدية بعد ذلك يأتي وقتين العصر فيصلوا العصر ويمضون إلى بيوتهم يرتاحون هذا من تخفيف الشريعة والله من تخفيف الشريعة السمحة التي لا تكليف فيها ولا مشقة فيها التي وضعت الآصار والأغلال عن أمة محمد بها فهذا هو الوقت الذي يظهر أن يكون قبل العصر ولما في دليل وتحديد لكن هذا من أحسن ما يقال أن, أن, يتسع أن يتسع الوقت إلى أداء صلاة قبلية للظهر وأيضاً كذلك صلاة الظهر وسنة الظهر البعدية وهكذا في الجمعة أن يتسع الوقت لما سمعت من الخطبة ومن الصلاة أيضاً كذلك صلاة الجمعة ومن صلاة بعدية بعد صلاة الجمعة إما أربعاً في المسجد أو ركعتين في البيت على خلاف فلالفة هذا هو الذي يظهر أنهم لابداً أن يراعوا هذا الأمر وأما أنهم يضيقوا فلا يجوز هذا واتفقوا على أنه لا يؤخرها إلى آخر الوقت قال الحافظ رحمه الله اتفقوا على أنه لا يؤخرها إلى آخر الوقت هذا ما يصرح، تؤكل الصلاة إلى آخر وقت والضيق على نفسك وربما يدخل وقت العصر وأنت ما صليت الظهر وإلا صليت الظهر ربما ما التي بعد بعد الظهر هذا يقول الحافظ تفهم على أنه لا يؤخرها إلى آخر الوقت فلا يصلح فعلى هذا لابد بد من مراعاة هذا الشيء أنك إذا أخرت لأجل الإبراد تراعي السنة القبلية وتراعي صلاة الظهر وتراعي السنة البعدية وبعدها يدخل وقت العصر وتصلي العصر وتمضي إلى البيت فعندما نسأله ما هو التحديد الذي ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله؟ نصف ساعة وهذا لا باسمي فيه ولا الشيخ يقول ما في دليل على ذلك وإنما يبردون إذا صارت للحيطان ضل وكثر الضل بحيث ان الناس يعني انكسر وهج حرارة الشمس انكسر وهجها وانكسرت الحرارة تماما يصلون بعد ذلك وهذا في هذا الوقت تنكسر الحرارة في نحو هذا الوقت نصف ساعة خمسة وعشرين دقيقة أكثر قليلا في نحو هذا الوقت تنكسر الحرارة الحاصل هذا هو من حيث الضابط العام إذا انكسر وهج الحر فإنهم يبردون وهذا يكون بانتشار الظل فإذا انتشر الظل أبردهم ومن ذهب إلى التحديد هذا ما هو بعيد وأما ما يصنعه بعض الناس يبرد في الساعة الثانية ويكون الأذان الساعة الثالثة مثلا هش من إبراد هذا؟ هذا ما هو إبراد؟ هو واحدة ونصف يقولون أبردنا ليس من إبراد هنا شدة حر في هذا الوقت واحدة ونصف الشمس حارة جدا هذا ما هو إبراد الإبراد هذا يبقى شيئا سيئا تؤدي فيه الصلاة القبلية والبعدية والصلاة المفروضة هذا إبراد والإخوان الحمد لله قد صلوا الإبراد أيام هذم صائب قوم عنده قوم فائد وكان ايضا يعني كما يقال يا اخوان ايش في هذا الباب موضوعنا اه رب ضاره نافعه احسنت رب ضاره نافعه فطبقوا السنه في وقت كورونا وعملوا بالابراد في يوم الجمعه وابردوا على قول بانه سنه في الجمعه ولا في خلاف حتى الظهر هل ابرد الظهر يا اخوانا لم او لم يبردوه في الظهر ما شاء الله فطبقوا الابراض لأنهم يصلون في الخارج يشتد عليهم الحر فانفرج الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن جعل لها مندوحة وقت اشتداد الحر أنها تبرد فلما ضاقت عليهم الأمور اتسعت ولله الحمد فطبقوا هذه السنة وهم أحوج ما يكونون إليها, يكونون إليها فأخروا الصلاة جدا وصلوا الظهر براحتهم ثم صلوا العصر ثم انصرفوا إلى بيوتهم وهكذا يوم الجمعة نعم؟ Okay. ما فعلنا هنا لكن اخو تقوى هناك البرد يوم الجمعه صح الظهر الظهر فقط والجمعه ما برتهم اي الشافعي اي عن الجمعه مره اي نعم فالصان حاصل انه يحتاج لهذه السنه ونحن بصراحه نقصر فيها وهي سنه على الصحيح وليست مجرد رخصه بل هي سنة إذا اشتدنا الحر فأبردوا بالصلاة ونحن في بلاد حارة بلاد حارة جدا يأتي علينا وقت يشتد فيه الحر ولا يمنع من الإبراد هذه المخيفات الموجودة خلافا لبعض المعاصرين وأنكر عليه العلماء أن وجود المخيفات هذه ما هي موجودة في الطرق طرق حارة الناس لا تصل إلى المسايد في مخيفات تصل في حرارة شديدة وشدة حر فنعم فوجود المبردات هذه المقيفات لا يمنع من الإبراد بل هذه السنة ماضية فينبغي أن يعمل بها ونحن عندنا تقصير فيها وإلا تشتد علينا أيام تأتي شديدة جدا شديدة الحرارة ونقصر في الإبراد وإلا ما أحسن أن تؤخر الصلاة قبل العصر بنصف ساعة يصلي الناس الظهر يصلوا بعدها العصر ثم يصرفوا ونبيوتهم حتى العوام ربما يحبون هذا ربما يحبون مثل هذا الشيء أن يطبق ويعمل به قال رحمه الله وقد سمعت أن الإبراد سنة وليس مجرد رخصة وهذا قول جمهور أهل العلم أنه سنة للأمر الوارد بلانك فأبردوا بالصلاة وبعضهم يقوله مجرد رخصة لا بل هو سنة واتفقوا على أن الأمر هنا لاستحباب للندب وليس الإجاب فأبردوا بالصلاة بل هو للندب استحباب باتفاق الجمهور القائلين باستحباب الإبراد أن الأمر هذا أمر ندب وليس أمر إيجاب قال رحمه الله باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة قال حدثنا محمد بن أبي بكر نعم أحسنت أبو عبد الله ثقف البصري قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي ابن عمارة نعم أحسنت أبو روح, أو روح أبو روح البصري أحسنت محمد أو حرمي ابن عمارة هل هو بصري يا أخوان أبو روح هذا نعم بصري يكون الأول بصري والثاني بصري الشيخ والتلميد وهو ابن أبي حفصة قال حدثنا حرمي ابن عمارة قال حدثنا أبو خلدة وهو خالد بن دينار موجود أبو خلدة موجود وهكذا الاسم والنسبة من ما نسبته نعم التيمي السعدي البصري خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك ها عند من أنس ما خنيته أبو حمز يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة هذا جميل إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وهكذا عند الاعتدال الجو فالأصل هو التبكير بها كان يصلي إلى مالة الشمس عليه الصلاة والسلام إذا دحضت الشمس يصلي الظهر مباشرة هذا الأصل في صلاة الظهر أنها بعد الزوال لا تؤخر ويبكر بها في أيام البرد وهكذا أيام اعتدال الجو يبكر بصلاة الظهر وأيام الاشتدال تأتي المندوحة وتأتي الرخصة ويأتي الاستحباب تخفيفا على الناس ورحمة بالناس وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة يعني الجمعة هذه محتملة أن تكون من أنس وأن تكون من التابعي ولذلك لم يجزم البخاري في التبويب قال الحافظ لم يجزم مصنف بحكم الترجمة لاحتمال الواقع في قوله يعني الجمعة لاحتمال أن يكون من كلام التابعي أو من دونه وهو ظن ممن قاله والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقا من غير تفسين ويؤيده الرواية المعلقة الثانية فإن فيها البيان بأن قوله يعني الجمعة إنما أخذه قائله مما فهمه من التسوي بين الجمعة والظهر عند أنس حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقول كان يصلي الظهر وأوضح من ذلك رواية الإسماعيل من طريق أخرى عن حرمي ولقضه سمعت أنسا وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة يا أبا حمزة قد شهدت, قد شهدت الصلاة مع رسوله فكيف كان يصلي الجمعة؟ فذكره ولم يقل بعده يعني الجمعة أما إذا ثبت هذا فهذا واضح أن أنس يرى الإبراد وهذا مرفوع كيف كان يصلي الجمعة انظر لنا هذه الرواية يا أخوان من طريق خرع حرمي ولفظه سمعت أنسا وناده يزيد الضبي يوم الجمعة فإن ثبتت هذه الرواية فهذا نص واضح أن الجمعة يبرد فيها لكن الحافظ هنا يقول قال وقال يونس وكان النساء صلى إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد بكر بالصلاة واخرجوا لسماعين من وجه آخر عن يونس وزاد يعني الظهر يعني الظهر اختلفنا يعني والحكم, والحكم المذكور طيب هو ابن أبي عقيل الثقف كان نائبا عن ابن عمه الحجاج بن يوسف وكان على طريقه بن عمه في تطويل الخطبة يوم الجمعة وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص بالقياس على الظهر لا بالنص لكن أكثر لحديث تدل على التفرق بينهما نعم أكثر لحديث تفرق بين الجمعة وبين الظهر وعمل رسول الله على ذلك أنه كان يبرد بالظهر أما الجمعة فلم يأتي نص في إبراده وهكذا أيضا عمل الصحابة لكن لا مانع من الإبراد عند اشتداد الحر فإن العلة مستمرة والناس يحتاجون إلى الإبراد ليتوفر الخشوع وهكذا ليحصل الرفق بهم هذا حاصل هذا الباب بارك الله فيكم أن الإبراد سنة وأن وقت الإبراد أو متى يكون الإبراد عند اشتداد الحر وأما إذا لم يشتد الحر فلا يصلح الإبراد وليس من السنة وأن الإبراد سوى كان في الجماعة أو كان في الأحاد سوى كان في الرجال أو في النساء كلهم يحتاجون عند الاشتداد أن يصلوا فراداً أو جماعات على قول جمهور أهل العلم أن الإبراد عام للجماعات وللأفراد وللذكور وللإناث أنهم يشرع لهم الإبراد وأن الإبراد معناه تاخير صلاة الظهر او صلاة الجمعة الى بين صلاة العصر الى قبين صلاة العصر فقيل الى النصف نصف الوقت وقيل الى ان يبقى ثلث من وقت العصر وقيل نصف ساعة وقيل نصف ساعة وقيل ما سمعت عند بعض اهل العلم بحيث يبقى وقت يتسع بعد الاذان الى سنة قبلية وped treaty وبينهم السلاة الفرضية وبينهم السلاة الفرضية وهذا القول هو الذي يميل إليه الشيخ العظيم من حيث هذا التقدير هو نحو هذا يكونوا نحو هذا وإلا ما فيه نص يا أخوان على هذا التقدير وأن علة الإبراد على الصحيح اشتداد الحر هذه علة الإبراد وقيل علة الإبراد وقت التسعير فإن جهنم تسعر فقالوا العلة هو أنه وجود التسعير لجهنم فيشرع الإبراد والذي يظهر أن العلة هي ما سمعت شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم وهذه علة منصوص عليها وقيل العلة المشقة على من بعد من المسجد فإنه عند المشي يشق عليه وعلى هذه العلة يكون يقتصر في صلاة الجماعة والصحيح أنه أن الإبراد جائز, الإبراد جائز للجميع لكن لو قلنا العلة المشقة على من بعد من المسجد هذه علة سيكون يقتصر فيها على المساجد التي هي بعيدة عن الناس وتقام فيها الجماعات تقام فيها الجماعات هذا ما هو صحيح بل الإبراد يشرع للجماعات للأحد إذا اشتد الحر على الناس ويتعبون ربما يحتاجوا يرتاحوا ثم يقوموا يأتوا من أعمال مثلاً يحتاجوا يرتاحوا ويؤخروا الصلاة ثم يقوموا بعد ذلك يصلوا قبيل صلاة العصر وقبيل دخول وقت العصر فهو عام الإبراد لكن على هذه العلة يكون الإبراد خاص بمن بعد عن المسجد وبالمساجد التي تقام فيها الجبعات هذه ثلاث علل نص عليها بعض أهل العلم المشقة تسعير جهنم وأيضا كذلك ما سمعت أن جهنم وأن... وما سمعت من إيش من حر جهنم أو من فيح... من فيح الحر أو شدة الحر ليس من حر جهنم من شدة الحر هذه ثلاث علل والمنصوص عليها هذه العلل الأخيرة التي ذكرناها إلهنا تفضل يا أخي أذن وإذا بقي شيء إن شاء الله في وقت آخر استفدنا من هذا الإبراد